والخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على لا ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم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 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقص آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وعدهم الله تبارك وتعالى وعدا عظيما مباركا طائلا وتوجهم وحلاهم بأعظم حلية وقلدهم ارفع النياشين والاوسمه رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وحقا هذا هو الفوز العظيم اما الذين عقبوهم واتوا من بعدهم ليسوا من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار وانما من الذين عقبوهم واتوا من بعدهم ايها الاخوه سماهم القران الكريم التابعين هؤلاء هم التابعون ايها الاخوه ليسوا التابعين بالاصطلاح العلمي الذين لم يروا الرسول وانما راوا الصحابه كلا هؤلاء ايضا راوا الرسول لكنهم ليسوا من السابقين الأولين المهاجرين والأنصار أيها الإخوة وأنما أتوا من بعدهم وفي أرجح الأقوال أنهم الذين أتوا بعد الحديبية كل من أسلم بعد الحديبية هو من التابعين أيها الإخوة لماذا؟ لما صح عنه وثبت عليه الصلاة وافضل السلام لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح إذن انقطعت الهجرة والسابقون الأولون من المهاجرين لا هجرة انتهت الآن وأما الأنصار فهم أهل المدينة أما الأنصار فهم أهل المدينة فمن الذين سبقوا منهم لأن القرآن تحدث عن السابقين أيضا منهم أما من جاءوا من بعد الحديبية هؤلاء ليسوا من السابقين المهاجرين والأنصار إنما هم من التابعين بنص كتاب الله تبارك وتعالى وهذا هو أرجح أقوال أهل العلم والتفسير أيها الإخوة في حد ما بين هؤلاء وهؤلاء لان الارجح ايها الاخوه ان المراد بالفتح ليس فتح مكه انما فتح الحديبيه كما في حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري وهذا اقوى اقوال اهل التفسير كما قال ائمه التفسير انفسهم رحم الله الجميع رحم الله الجميع التابعون قيد الله تبارك وتعالى الوعد في حقهم يمكن أن يكون المرء من التابعين أيها الإخوة مما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لكي يكون مشمولا بهذا الوعد الإلهي العظيم الباذخ لابد أن يكون من التابعين بإحسان هذا الشرط لم يذكره الله في حق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لماذا شفع لهم سبقهم أيها الإخوة سبقهم بالإسلام والإيمان والهجرة والنصرة والإيواع إلا ما استثني من المنافقين فعبد الله بن أبي من رؤوس المنافقين وشهد الحديبية وشهد بعض المشاهد قبلها لكن هذا مستثنى والعياذ بالله تبارك وتعالى من حاله وحال أمثاله أما الذين أتوا بالأثر أو أتوا على الأثر أيها الاخوه لا يكون أحدهم مشمولا بالوعد الإلهي حتى يكون متبعا بإحسان حتى يكون متبعا بإحسان ومن مقتضيات هذا الإحسان أن يحسن الظن ويعظم الولاء والحب لإخوانه الذين سبقوه بالإيمان كما في سورة الحشر تحدث الله عن المهاجرين وتحدث الله في الحشر عن الذين آووا وآثروا على أنفسهم وبهم الخصاصة ثم تحدث عن التابعين ايها الإخوة عن التابعين والذين جاءوا من بعدهم هم هؤلاء التابعون منهم من اتبع بإحسان ومنهم من لم يحسن الاتباع ممن أساء الظن بالأولين أيها الإخوة وعدى عليهم وظلمهم وسبهم ولعنهم وتنكر لهم هذا من التابعين ورأى الرسول ولكن لن ينفعه ذلكم شيئا لأنه لم يتبع بإحسان ولم يحسن أيها الإخوة إلى من سبقه بالإيمان هذا هو المنطق القرآني على كل حال ليس هذا موضوع خطبة اليوم مع أنه موضوع حقيق بالدرس والتحقيق أيها الأخوة وتطويل النفس في تقرير حقائقه موضوع خطبة اليوم عن أحد هؤلاء السابقين أيها الأخوة من المهاجرين أحد الأعاظم النجباء أحد الأصحاب الأوفياء الذين ظلوا معتصمين بعروة الاقتداء بسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إنه رجل نسيج وحده بشهادة الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام من الصعب أن تجد له ضريبا أو ضريعا أو مثيلا أنه رجل مشى حياته في طريق متوحدا فيها إلا من قليلين طريق موحش لا أنيس فيها إنها طريق الحق وملازمة الحق المر أيها الإخوة ودفع أثمانا باهظة وضرائب طائلة ولم يثنه ذلك لم تنفع فيه لا ترغيبة ولم تثنه عما هو بسبيله ترهيبة وبقي على ما هو عليه حتى لقي الله واجتمع بحبيبه صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم إنه جندب ابن جنادة أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعجبت لمن يترجم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا فيجعل أبا ذر بعد المرتبة الستين أو السبعين مع أنه رابع أربعة أيها الاخوه رابع أربعة أو خامس خمسة كان الخامس في الإسلام عجيب اسلم هكذا مبكرا على أنه ليس قرشيا وليس من أهل مكة لماذا يا ترى؟ لماذا؟ أبو ذر الغفاري من تلكم القبيلة المهيبة الباطشه أولفاء الشر واهل الليل والظلام أيها الاخوه الذين يسطون على القوافل إن لم تؤدي ما عليها من فريضة وضريبة أو ادت ما لا يرضي لهم قوم أولو باس شديد من قطاع الطريق في وادي ودان الذي يصل مكة شرفها الله وصانها وحرسها بالعالم الخارجي هناك يقبعون هذه القبيلة الأيدة القوية مهيبه الجانب ابو ذر كان علما من اعلامهم رجل جسيم كث اللحيه اخشن الثوب واخشن الوجه واخشن الجسم فارس يشكل وحده غاره يشكل وحده غاره تنقطع له قلوب الفرسان ايها الاخوه على انه رجل متاله متربب كان ثائرا على الاصنام وعلى عبادها لا يراها الا صورا من صور الزيف ولونا من ألوان الأباطيل حيارة مكومة وأخشاب منضبة عمر عابديها أطول من أعمارها وميلادهم قبل ميلادها فلماذا تعبد ولماذا تعن لها الأجبهة والجبين كان كافرا بها لا يفتأ يسخر منها أيها الإخوة ولم يعن لها مرة وكان يطلب الله تبارك وتعالى موقنا بان الخالق المدبر العليم الحكيم لابد أن يكون خالقا متفردا بالوحدانية لا إله إلا هو لابد أن يكون ربا واحدا وإلها معبودا لا شريك له ولا معه فلما تنام إلى سمعه وتناهى أيها الإخوة شيء من نثارات الأخبار أن رجلا يدعى محمد ابن عبد الله خرج بمكة يدعو إلى دين جديد بعث أخاه أنيسا بعث أخاه أنيسا قاله اذهب واستطلع لي خبر هذا النبي المبعوث في العرب في مكة فذهب أنيس وغاب غير طويل ثم هاد فقال ماذا وجدت؟ قال وجدت رجلا يدعو إلى الخير وينهى عن الشر. قال ما شفيتني؟ هذا هو؟ قال فأخذت جرابي وعصا. هكذا أبو ذر متقلل زاهد أخذت جرابي وعصاي ونزلت مكة هذا في أول أيام الإسلام لقد كان الخامس أيها الاخوه وفي بعض الروايات الرابع في أول أيام الإسلام شيء عجيب قاده بحث المضني عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى إلى أن يكون من المبادرين المسرعين وشاءت له العنايه الإلهية أن يكون في الرعي الأولين من السابقين رضي الله تعالى عنه وارضاه إذن نحن في العهد السري الرسول لا يستعلن بل يستكتم ويستخفه أصحابه ويجتمعون حين يجتمعون في دار الارقم قال فنزلت مكة لست أسأل عنه ومحاذر من كل أحد ومكث اياما في بعض الروايه الثلاثين يوما وليلة ليس له طعام إلا زمزم يشرب من زمزم يطوب بالبيت يترصد ويترقب وينظر لا يعرف محمدا يسمع عنه ولا يعرفه لعله له يلقاه فلم يلقى ولم يتفق له وراه الإمام علي عليه السلام الشاب أول من أسلم أيها الإخوة من الصغار على الأقل أول من أسلم من الصغار وراه فقال الرجل غريب فقال أبو ذر نعم قال هل أم إلى المنزل فتى الإمام علي فتى لكن رجولا هذا الهاشمي ربيب محمد عليه الصلاة والسلام السلام رجول وثقة بالنفس وكرم وأريحية مباشرة ضافه عنده هالم إلى المنزل والرجل مكث مدة متمادية لم يضفه أحد أول مراه عليه قال هالم إلى المنزل قال فاتبعته لا يسألني ولست أخبره لا يعرف من هو هذا وكرم العربي أيها الاخوه يابى علي أن يسأل ضيفه من أنت ولم وفيما لم يساله وقراه قدم له قراء الضيف واكرمه فلما اصبح الصباح انطلق ابو ذر مباشره الى البيت يطوف يترقب لعله يرى محمدا لعله يسمع اسمه هو له بالاشواق تحنان غامر ايها الاخوه يدفعه هو شوق لاهب حتى اذا ابت الشمس وغابت راه علي مره اخرى قال لم تجد ما تريد اما أنا الغريب ان يتعرف منزله قال لا قال هلما إلى المنزل فاضافه الليله الثانيه لم يساله علي ولم يخبره ابو ذر وهكذا فعل في صباح اليوم الثالث حتى اذا غابت الشمس ايها الاخوه وغربت قال له علي عليه السلام اما أنا الغريب ان يتعرف منزله فيما انت قال ان اخبرتك تكتم علي قال نعم سر قال سمعت برجل يقال له محمد بن عبد الله خرج نبيا قال قد رشدت يا رجل قد رشدت يا رجل فوجهتي إليه أنا كنت قاصدا إليه علي يقول أنا الآن ذاهب إلى محمد فهلم معي اتبعني فإن أحسست بشيء منت الحائط كأني أصلحوا نعلي وانضعنت خوف خوف من عتات سدنت الشرك والكفر أيها الإخوة أن يصطوا بهم فمضى به حتى أدخله على رسول الله فلما دخل قال السلام عليك فكان أول من حي بتحية الإسلام أبو ذر على فكرة هذه من أوائلي أول من طرح للتحية أبو ذر الغفاري قال السلام عليك فرد النبي المجتبى وعليك السلام ورحمه الله وبركاته اسمعني يا محمد فتلا عليه شيئا ما القران العظيم الكريم فاعلن باسلامه من فوره وساعته اشهد ان لا اله الا الله وانك عبد الله ورسوله مباشره فطره سليمه شخصيه قويمه تتعشق الحق ايها الاخوه وتتماهى به ومعه ما تأمروني يا رسول الله قال ارجع إلى قومك وبلاد أهلك وكن هناك حتى يبلغك ظهوري وفي رواية أمري النبي لم يكن علم أنه سيهاجر بعد حين طويل لكن حتى يبلغك ظهوري انظهر أمري واستتب فاتني ثانية لحكمة عجيبة سيره النبي مباشرة إلى أهليه قال لا يا رسول الله لا لا والذي نفسي بيده حتى اصرخ بها بين ظهراني ليس ابو ذر من يتكتم على دعوه الحق انا ابو ذر الرجل الجسور الشجاع الجياش الصدوق ايها الاخوه المستقل الشخصيه قال لا انا لا استكتم قبل ان اغادر الى اهلي لا بد ان اصرخ بكلمه التوحيد بين ظهراني هؤلاء المشركين فجاء المسجد من تاليه ووقف أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال فضربوني لأموت أي ضرب موت مباشرة تكعكعوا عليه ايها الإخوة اجتمعوا وجعلوا يضربونه ضربا مبرحا ضرب موت وهو لا ينثني يردد شهادة التوحيد فرأهم العباس وتعرف اليه هم لا يعرفون هذا الغريب من هو ومن أين ولم فقالهم ويحكم يا معشر قريش هذا جندب ابن جناد من غفار ومتجركم وممركم عليهم يقطعون عليكم قوافلكم فتركوا خافوا فتركوا ولم يغادر ابو ذر وبقي اليوم الثاني بقي يوما آخر وخرج أيضا في المسجد وصارخ بها بين ظهرانيهم فضربوه ضرب موت فجاء العباس فأكب عليه وأنقذه للمرة الثانية ثم إنه غادر إلى قومه فسأله أخوه أنيس ماذا وجدت يا جندب قال ما وجدت إلا خيرا وما صنعت إلا أنني أسلمت قال فلست أرغب عن دينك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله اخوه قبيله طيبة وأن محمد عبده ورسوله ثم قصد إلى أمهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين فأسلمت من فورها ثم جعلوا يعلنون بدعوة الحق في غفار حتى أسلم شطرها نصف القبيلة بيسر سهولة وعن سماح وأما النصف الآخر فأرجع إسلامه حتى يرى الرسول قل نريد أن نسلم بين يدي رسول الله الظهر ذهبنا إليه وأعلننا إسلامنا نحن على موعد مع الإسلام فكأنهم مسلمون مع وقف التنفيذ ولم يكتفي أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضى بهذه النتيجة بل ذهب إلى أسلم قبيلة أسلم يضيء فيها مصابيحه يضيء فيها مصابيحه فأسلمت أسلم فأسلمت أسلم اخواني وأخواتي وكرت الدهر ومرت السنون ثلاث عشرة السنة وأذن الله تبارك وتعالى نبيه وصفيه اي يهاجر إلى مهاجره أرض ذات نخل بين لابتين نهى المدينة التي نورها بأضوائه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وكانت بدر وكانت أحد والخندق وفي الإبان والاثناء أيها الاخوه أرادت غفار وأسلم أن تعطي الرسول البيعة على الإسلام وعلى النصرة وفي ذات يوم من الأيام المباركة رأى الراؤون موكبا جليلا أثارا نقعة على مشارف المدينة ولولا التكبيرات المتعاليه الصادحة لظن الظان أنهم جيش غاز إن أنهم جيش غاز لكنهم يكبرون الله أكبر ولا إله إلا الله حتى إذا استبانوا وظهروا فإذا هم غفار وأسلم قبيلتان رجال ونساء وكبار وصغار وفي المقدمة أبو ذر الغفار رضي الله عنه وأرضاه فأتوا النبي وأعطوه البيعة وأعلنوا بإسلامهم بين يديه وقام النبي يدعو ويخبر غفار غفر الله لها أسلم سالمها الله ما قلت هذا لكن الله قال هذا غفار غفر الله لا الله أكبر غفار إنها من ثمرات أبي ذر إنها من اثماره الطيبه اليانعه المباركه الهادية وأسلم من ثمار أبي ذر رضي الله عنه ما أبرك هذا الرجل ما أعظم هذا الفارس أيها الإخوة وأعظم بركاته وأبعد أثره في أمة الخير غفار غفر الله لا أسلم سالمها الله ما قلتها النبي يقول هذا ليس من عندي إنما قاله الله الله تبارك وتعالى قال هذا فما فمضن بأبي ذر أيها الإخوة فاتته بدر وأحد والخندق وعظم عليه الأمر حزن ووجد وقرر أن يلتحق بالنبي يهاجر إليه ويختص به ويلزمه يعوض ما فاته منه قد قضى ذمته وحق الدعوة في غفار وأسلم خلاص علمهم واستوثق من إيمانهم ودينهم بقي الآن أن ينظر إلى نفسه أن يستوفي حظه من حبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما راه النبي إلا هشله وابتسم في وجهه النبي يحبه ساعة أسلم من فوره في مكة النبي عجب من غفار قال من غفار يتبسم النبي غفار عجيب قفيلة في ودان قاطعه الطريق ثم قال الله يهدي من يشاء أمر عجب هذا أمر عجب وتواصل العجب العجب إخواني وخواتي فاتى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنه أن يكون في خدمته أنا أقول أن أكون خادما لك يا رسول الله لك اختص بك وأتقرب وألزمك في ليلك ونهارك فاذن له النبي أن يكون من خدامه لكن أبو ذر بلا زوجة وبلا ولد وبلا خادم وبلا مال وبلا تلد بلا شيء فقط الجلباب البسيط الذي يستر به جسمه ويواري عورته فانضم الى اهل الصفه اولئك المساكين من المهاجرين الذين لم يجدوا مأوى لهم ولم يكن لهم لا اهل ولا مال ولا ولد فانضم فكان من اهل الصفه يكون في خدمه رسول الله في الليل والنهار فإذا غلبته عيناه نام في صفة المسجد نام في صفة المسجد المنور يقول رضي الله تعالى عنه وارضاه خرجت مع النبي إلى حائط بني فلان مرة فكنت معه والمعنى وحدنا فقال لي يا ابا ذر ويحك بعدي قال فبكيت وقلت وإني لباق بعدك يا رسول الله أنا سأعيش بعدك تموت قبلي هذا الذي أبكى فقال نعم ويحك بعدي ستبتلى وتمتحن ويحك بعدي وإني لباق بعدك يا رسول الله قال يا أبا ذر إذا رأيت البناء بلغ سلعا الحق بالمغرب أرض قضاعة سيسيل سيل فتنة عمياء طخياء ظلماء بالمدينة وأهلها أعطاه أمارة صلى الله على من ينظر الغيب من ستر الرقيق أعطاه علامة وأي علامه قال إذا رأيت البناء بلغ سلعا سلع جبل من جبال المدينة في حديث أبي حتى أوفى على سلع أي أشرف والطلع حديث المشهور إذا رأيت البناء بلغ سلعا الحق بارض المغرب ارض قضاعه اترك المدينه لا تريد هكذا وعمره قال له يا ابا ذر انك لرجل صالح انك لرجل صالح وستصيبك بعدي محنه فقلت يا رسول الله في الله قال في الله فقلت مرحبا بأمر الله اذا في الله ومن اجل الدين وفي وجه الله اهلا وسهلا بالمحنه كان شعاره أيها الاخوه مرحبا بالمكروهان مرحبا بالمكروهان الفقر والموت قال لا اخشى الفقر ولا اخشى الموت لذلك لما هدده بنو أمية بالشام منعوا عنه رزقه فلم يبالي لم يثني ذلك معاويه منع عنه رزقه ثم هددوه بالقتل أن يغتال فقال لهم الفقر والله لا الفقر احب الي من الغنى والموت والله لبطن بطن الارض احب الي من ظهرها لست احب الحياه لا اريد من الحياه شيئا اما الفقر الفقر احب الي من الغنى شيء عجيب هذا الرجل ايها الاخوه لا تثني عما هو بصدده بدر حاضره ولا تفزعه ولا ترهبه سيوف شاهره لا ترغيب ولا ترهيب انه يمضي ليلوي على شيء لا يستطيع أحد أن يغمز قناة ثباته وصموده وصبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنه ابو ذر ابو ذر أيها الأخوة وصدقت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث الذي أخرجه ابن سعد وإسناده الصحيح إلا أنه منقطع عن مالك بن دينار قال صلى الله عليه وآله أصحابه وسلم مرة لمن حوله كان في نفر من أصحابه الله اعلم بهم لكن فيهم أبو ذر قال من يوافيني أي يوم القيامة من يوافيني على الحال الذي يفارقني عليه يعلم النبي أن من أصحابه من سيغير ويبدل بعده وصح عنه ذلك صح عنه في أحاديث صحاح جياد أن منهم من سيغير ويبدل وسيزاد عن حوضه يوم القيامه ذود غرائب الابر ستذوده الملائكه وترمي بهم في اذحق مكان وابعده كما في الصحيحين ايها الاخوه فاقول سحقا سحقا النبي يدعو يوم القيامه سحق بعد ان يعلم انك لا تدري ماذا أحدث بعدك انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم لم يزالوا يرجعون القهقره في حديث في رواية في رواية عند مسلم فأقول سحقا سحقا إلى الجحيم النبي خاف الآن يستوثق يقول لهم من يوافيني على الحال الذي يفارقني عليه الحين أموت فقال ابو ذر من ثوره دون جمجم أو تلعتم أنا أنا يا رسول الله أنا وافيك أنا سأبقى وفيا لك قدوة وأسوأ كما عمل الآن فقال عليه الصلاه و افضل السلام ولم يطلب منه برهانا ودليلا لم يقل له هات البرهان هات الدعوه هات برهان الدعوه لا انما قال ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذي لهجه أصدق من ابي ذر الله اكبر يا لها يا للشهاده يا للشهاده ما اظلت الخضراء السماء ولا اقلت الغبراء الأرض من ذي لهجه أي متكلم يعني متكلما ما حملت الأرض ولا أضلت السماء متكلما ناطقا اصدق من أبي ذر الله أكبر انتبهوا أنتم الآن نحن الآن أيها الإخوة مع المفتاح إنه مفتاح الشخصية من أحب أن يقرأ السير وأن يفسر التاريخ وأن يعيد فهم الأحداث عليه دائما أن يبحث عن مفتاح الشخصية هناك شخصيات دينها وديدنها المال والسلطة والشهوة والمتاع افهموا وهناك شخصيات دينها وديدنها حمياها وهجيراها الحق الحق الحق حتى تلقى الله ابو ذر منهم انه في مقدمهم وإلا كيف يقول الصادق الأبر المصدوق صلوات ربي وتسليماته عليه أمرت بحب أربعة وأخبرني الله أنه تبارك وتعالى يحبه الله اكبر الله قال له اربعا انا أحبهم واحبهم يا خليلي يا حبيبي النبي امر أن, يحب ان يحبهم التفت اليهم قال له الله من هم يا سيدي يا رسول الله قال علي وابو ذر وسلمان والمقداد علي وعلي له اختصاص بابي ذر من اول يوم هو الذي ساقه إلى رسول الله نعم إذن أبو ذر من هؤلاء الاربعه أيها الإخوة العظام الباذخين الله يحبهم لماذا نترجم له على عجل لماذا نضعه في المجلدات الثانية والثالثة رقم ستين وسبعين وسبع صفحات وثمان صفحات نخاف من أبو ذر الان الآن معظم الناس يخافون من الحق يخافون من منطق الحق أيها الإخوة يخافون من الصدق الجسور الصدق المضيء المتلهب في قول حق والعيش بالحق والذود عن الحق وسدانة الحق لا يحبون هذا هذا المنطق لا يعجبهم كما لم يعجب كثيرين أيام أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال عليه الصلاة وأفضل السلام ما أضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذي لهجه أصدق من أبي ذر مفتاح شخصيتي إخواني وأخواتي الصدق الصدوق الصدق المضيء الصدق الجسور أبو ذر لا يرى الصدق فضيلة خرساء بكماء أن تكون صادقا في نواياك فيما بينك وبين الله كلا ما هكذا يتقوم الصدق الصدق كلمة مستبسلة كلمة مستشهدة تصق بها الأسماع وتجرح بها كبرياء المستكبرين أيها الأخوة وتحدى بها عتو العاتين والمتجبرين هذا هو الصدق ليست من الصيف في شيء لن اشهر سيفي لن اشق عصا الطاعه على اميري وامامي لكن ساظل اصك مسامعهم بكلمات الحق والصبر كبروا ام صغوا امراء اولياء خلفاء كانوا ام عامه وسوقا ساظل احكي الحق هكذا كان ابو ذر هذه عظمه ابي ذر ابو ذر لم يصبح من الخوارج ابدا, أبداً. ولا سماء سماء الخوارج هو صاحب سابق مهاجر جليل ايها الاخوه نعم مشهود له رضي الله تعالى عنه وارضاه هكذا قال اوصاني خليلي اوصاني خليلي بحب المساكين وان ادنو منهم هذه طبيعته التواضع والصدق ايها الاخوه والذل لله تبارك وتعالى بحب المساكين وان ادنو منهم وان انظر أي في شأن الدنيا وحطامها الزائل الفاني إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي فكذا أنظر دائما إلى من هو أفقر مني ليس إلى من هو اغنى مني فذلكم أجدر ألا نزدري نعمة الله علينا راه صاحب الله يوما وعليه جلبابه القديم من خلقان الثياب البالي الرف قال له يا ابا ذر يرحمك الله أما لك غير هذا الثوب؟ قال مالي هذا الثوب وحيد. قال رأيت قبل أيام معك ثوبين جديدين. قال يا ابن أخي أعطينهما من يستحقهما من الفقراء. قال أنت والله أحق بهما. قال كلا اللهم غفرا. اللهم اغفر لي ولأخي يا أبو ذر اللهم غفرا لا تقول هذا إنك ممن يعظم الدنيا. هل هذا المنطق منطق إنسان يعظم الدنيا؟ تخلي أنا أجدر بهذا الثوب الجديد لا. اللهم غفر انك ممن يعظم الدنيا لي ثوب اغدو به واروحه هذا الخلق القديم ولي ثوب اخر لصلاه الجمعه اذا لي ثوبان ولي عنز احلبها واتان اركبها فمن من الناس في مثل فضلي ونعمتي قال انا ملك قال عظم قال هذه نعمه واسعه سابغه ماذا تريد اكثر من هذا يا رجل لكن انت رجل تعظم الدنيا فتستقل وتزدر النعمة تزدر النعمة الإلهية قال وأن أنظر إلى من فوق ولا أنظر إلى من عفواً أن أنظر إلى من تحتي ولا أنظر إلى من فوق وأن أصل الرحم أدبرت وأن أقول الحق ولو كان مرا وأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يروي الامام احمد عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال وثقني حبيبي خمسا بايعني خمسا عفوا وعاهدني سبعا واشهد الله علي سبعا ان اقول الحق لا اخاف في الله لومه لائم النبي اخذ عليه العهد سبع مرات لماذا يا رسول الله لماذا يا حبيب الله لأنه صلوات ربي وتسليمات عليه يخشى على دينه يخشى على الحق الذي بعث به أن تدوسه المطامع أن يتغافل عنه دنس الدنيا والحطام لكن أبو ذر ليس من هذه الفئة أبو ذر يعاهد فلنعاهده فعاهده سبع مرات ولذلك شهد فيه أخوه وإمامه الإمام علي عليه السلام وعليه الرضوان والرحمات قال لم يبق اليوم وذلكم في خلافة عثمان لأن أبا ذر توفي في خلافة عثمان قبل شهاده عثمان بثلاث سنين رضي الله تعالى عنهما قال علي عليه السلام في مدة عثمان قال لم يبق اليوم أحد يقول الحق لا يبالي في الله ولا يخاف لوم تلائم غير أبي ذر قال أبو ذر أبو ذر الكل يجمجم يتعدى يقول شيئا ويكتم شيئا دنيا اقبلت على الناس وطمت وسال سيلها ايها الاخوه طمت بالناس هكذا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوي على ابي بكر وكان ابو ذر في الجماعه الذين ابوا البيع في البدايه كان مع علي ومع سلمان ومع عمار ومع المقداد ومع الاسود ومع الزبير بن العوام ايها الاخوه ومع العباس ومع اهل البيت جمله أبوا أن يبايعوا ثم إن الإمام علي بايع وبايع هؤلاء أيها الاخوه ومن امتنع ورأى أبو ذر كيف يسير الصديق في الأمة سيرة ارضته وقر بها عينا وعلم أن هذا الرجل معمون على تراث محمد فجاهد معه وذهب وراح وهو قرير مسرور وتوفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه فهاجر إلى الشام هاجر إلى الشام خاف أن يخرج يقول رضي الله عنه وارضاه كنت يوما في المسجد ليس لي بيت إلا هو فغلبتني عيني فنمت فإذا برسول الله ينكت في رجلي برجله فقال لا أراك نائما قلت يا رسول الله غلبتني عيني وليس لي بيت أه؟ إلا هذا أنا أنام هنا أنت تعرف فقال لي وجلس إلي النبي يحبه يوده يحب أن يجلس اليه جلسة خاصة يختصوا بها قال له يا أبا الله كيف بك إذا أخرجوك منها يأتيك يوم تخرج من هذا المسجد قال يا رسول الله إذا أخرجوني قصدت الشام فإنها أرض الهجرة وعرض المحشر وعرض الأنبياء فاكون بها قال فكيف إذا أخرجوك منها من الشام وفعلا أخرج كيف شوف النبي نبوات النبي العجيبة النبي يرى الغيب أيها الإخوة حين يريه الله تبارك وتعالى يرى الغيب حين يريه الله رأى كل هذا النبي رأى وكان يتحسن وتألم على أصحابه كيف بك إذا أخرجوك منها من الشام؟ قال أعود إليه فيكون منزلي قال فكيف إذا أخرجوك منه الثانيه قال إذن أشهر سيفي يا رسول الله أشهر سيفي فأقاتل حتى أموت هذا ظلم بواح صراح قال فكشر إلي النبي ابتسم وقاله أو غير ذلك يا أبا ذر هناك ما هو خير خير من ذلك قلت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله بماذا تنصحني قال تسمع وتطيع اسمع واطع لإمام زمانك وكن معهم حيث وجهوا حتى تلقاني مش حين حتى تلقاني لكن كن كما أنت ولم يفهم أبو ذر الرجل الصدوق اللهجة أيها الاخوه لم يفهم رضوان الله تعالى عليه من هذه الوصاه الكريمة الحانية أن يصمت ويسكت لم يسكت يوما لم يفهم هذا لكن فهم أنه لا يثور إلى سيفه خروج مسلح ممنوع لا نكون من الخوارج لكن لا نبتلع على سنتنا سنظل نتكلم كما قلت في وجه الاكابر قبل الاصاغر ولذلك لم يسكت أبو ذر مرة رضي الله تعالى عنه وارضاه توفى الصديق وأبويا عمر فصار إلى الشام أيها الاخوه فصار إلى الشام وظل هناك وذات مرة جاء الفاروق رضوان الله تعالى إلى الشام في زيارة فرأى أبو ذر فابتدره اعتنقه ثم صافحه واعتصر يده فقال خلي عني يا قفل الفتنة ومر أول مرة يسمع هذا التعبير انا قفل الفتنه ما معنى هذا الكلام قال وما ذاك يا ابا ذر قال يا امير المؤمنين كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مره فجئت تاخرت فلم ترد ان تؤذي الناس في المجلس فجلست في اواخر القوم غادر في الاخير عند الاحذيه فرمقك النبي انت لم تسمع نحن سمعنا انا سمعت يقول هذا الصادق صادق اللهجه قال فقال عليه الصلاه و السلام لا خوف عليكم ما دام هذا فيكم ما في فتنة وفعلا شكراً ايام الفاروق شيء عجيب يا أخي استقرار ضرب الإسلام بجيرانه فتحت الفتوح فاض المال أيها الإخوة عمّة دي شيء عجيب ما دام عمر حياً ما في خوف قال فأنت قفل الفتنة يا ابن الخطاب أنت قفل الفتنة يا ابن الخطاب إلا أن عمر استاس وحزن قال ما يحزنك قال وليت بشرا على صدقات هوازن فراث علي فارسلت في طلبه فقلت له يا بشر الست لك بامير لي عليك سمع وطاعه فقال بلى يا امير المؤمنين بلى ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مره من ولي من أمر الناس شيئا أتي به يوم القيامة فوضع على جسر جهنم على الصراط أيها الإخوة على جسر جهنم فإن كان محسنا نجا بإحسانه وإن كان مسيئا إن خرق به الجسر فهوى في جهنم سبعين خريفا قال فهذا الذي أحزنني يا أبا ذر قال يا امير المؤمنين ما سمعته؟ ما سمعت هذا الخبر؟ هذا الحديث من رسول الله؟ ما سمعته من رسول الله؟ فقال عمر لا لم أسمعه قال أما أنا فوالله لقد سمعته منه يقول من ولي أحدا من المسلمين مش من ولي من أمر الناس أن تصبح أميرا أو حتى مصدفة على صدقات قوم فضلا أن تصبح خليفة لا لا لا لا لو جعلت أميرا على واحد من الناس فقط على واحد على جماعة أصعب وأصعب عشرة على خمس على ثلين أضعب على واحد قال أنا سمعت يقول من ولي واحدا من المسلمين الحديث إلى أن قال إن خارق به الجسم في نار جهنم فهوى بها أو فيها سبعين خريفا وهي سوداء مظلمه زاد أبو ذر ثم قاله يا أمير المؤمنين انظر أي الحديثين انظر أي الحديثين أو الخبرين أحزن لقلبك قال كلاهما أحزن قلبي من يأخذها بما فيها عمر عمران ليدخلها يقول يعني يستقيل من يأخذها بما فيها فقاله ابو ذر من سلط الله أنفه وجعل وجهه في الرغان قال له واحد أحمق مهبول قالوا من يأخذها قالوا ما في أحد يأخذها لا يقال لنا هذا نحن لا نأخذ هذه الخلافة لماذا نبتل بها من يأخذها بما فيها قال من سلط الله أنفه ومن جدعه مجدع الأنف من سلط الله أنفه وأرغم وجهه في التراب جعل وجهه في الرغام في التراب يا أمير المؤمنين استثلي أبو ذر ما رأينا إلا خيرا قال أنا لا اجامل ولا أداهن لكن ايه الآن ما شاء الله أنت على الجدة ما رأينا إلا خيرا وإنك عساك إن تركتها لغيرك ألا يعدل فيها فتصيب إثمه يا أولاد لا تعتزل ابقى خليفة لكن داوم على هذه المعدلة واستشهد عمر رضي الله تعالى عنه أرضاء قفل الفتنة آه مدأت الآن الفتنة هذا في الصحيحين على فكرة أن عمر قفل الفتنة هذا مخرج في الصحيحين معروف الحديث هذا حديث صحيح من حديث حذيفه وهذا حديث أبي ذر وهرع هرع أبو ذر من الشام إلى المدينة موقنا أن الخلافة ستنعقد أيها الإخ البيعة للإمام علي لحبيبه وصفيه فسمع أنها صارت إلى عثمان رضي الله تعالى عنهم فحجم لماذا؟ حجم وحزم لكنه بايع مهما بايع خلاص هذا شأن الأمة الأمر بالاختيار بالشورى ليس بالإكرار لكن الأمور بعد ست سنين من خلافة ذنورين رضي الله عنه أرضاء لم تسر على ما يحب أبو ذر لم تسر على خطة إيه؟ على خطة يرضاها أبو ذر لم تسر كما سار في أيام الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر فجعل ينكر رأى الأموال يستأثر بها أيها الإخوة فمروان بن الحكم الوزغ بن الوزغ الطريد بن الطريد الذي لعن الله أباه وهو في صلبه كما عن أم المؤمن عائشة يعطى خمس خراج أفريقيا. لماذا؟ لماذا؟ وبعض الناس أيها الإخوة افتقروا جدا حتى ما يدون القوة في بيوتهم. فكان أبو ذر يصيح بين ظهرانيه: معجبته لمن لم يجد في بيته قوته وقوة عياله كيف لا يخرج شاهرا على الناس صيفا؟ يقول في فيما هذا القعود؟ لما أنتم قاعدون؟ يجب أن تنكروا. يجب أن تثوروا. يجب أن تتحركوا. فقر. كان يصرخ في وجه معاويه يقول له يا معاويه اغنيت الغني وافقرت الفقير قال له هل سياستك ما شاء الله غير سياسه ايه ابي بكر وعمر انت تغني الاغنياء ويزداد الفقراء فقرا اغنيت الغني وافقرت الفقير المهم عاد الى الشام ابو ذر لكن لم تعجبه الاوضاع معاويه يتصرف في مال الله كما يشاء يخطب الجمعه ايها الاخوه في الناس ويقول لهم المال مال الله وأنا خازنه أضعه حيث شاء الله ومرة قال لهم إنما هذا المال مالنا والفيء فيئنا فمن شئنا أعطينا ومن شئنا منعنا فقام له أحد المسلمين من عرض الناس وقال له بل هذا المال مالنا والفيء فيئنا فمن منعناه حكمناه إِلَى الله بسيوفنا. علم معاوية أن هذا من أثر أبي ذر أبو ذر لا يفتح يجلس في كل مجلس وفي الطرقات والنواحي أيها الإخوة. يقول بشر الكانزين بمكاون من نار والذين يكنزون الذهب والفضّة الآية الكريمة دائماً حتى أولع أو الناس به أحب هذا المنطق الناس رحضهم صار في حال فقر أحب هذا المنطق المنطق الثائر منطق المساواه والمعدله فهل يوم ان أن هذا من أثر أبي ذر فاحتال بمكره ودهائه المعروفين عنه فقال له أمام الناس اجلس أيها الناس إن هذا الرجل أحياني أحياه الله ليه أحياك قال سمعت له يصلم مرة يقول سيكون أمراء يقولون فلا يرد عليهم يتقحمون في النار تقاهم القردة الحمد لله أنا لست منهم على الأقل هذا رد علي. خرج منها بذهاء ومكر لكنه أيها الإخوة كتمها على أبي ذر عرف فجعله يحتل ما الذي يفعل بهذا الرجل؟ أبي ذر لينفع معه لا ترغيب ولا ترهيب أبداً سير إليه مرة مع أحد رجاله ثلاثمائة دينار قال أعطيها لابي ذر فأدركه الخادم في الطريق كان لأبي ذر هذه من الأمير المعاوية بن أبي سفيان قال لا حاجة لي بها إن كانت منكم أما إن كانت من عطائي الذي منعتمون إياه العام سنة كامل منعتمون عطائي إن كانت هذه من عطائي فأنا أخذها أما إن كانت منه فلا حاجة لي بدنياكم فعاد الخادم بها لأنها ليست من عطائي خاب السهم سهم معاوية طاشا وخاب بعد هذه المرة احتل له بحيل أذكى معاوية ذاهية سير إليه تحت جنح الليل في مهمه الليل ألف دينار شتة ألاف درهم تروى طائلة قال هذا هكذا حلال زال أخذها أبو ذر لم يصب عليه الصباح وفي بيته منها دينار واحد هذا أبو ذر ما فيه أنفقها كلها كيف لا وقد حدث بهذا الحديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال له يا أمير المؤمنين كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي يا أبا ذر أترى أحدا وحدث بهذا الحديث غير مرة كان يحدث به الناس أترى أحداً؟ قلت نعم فنظرت إليه ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة الله فنظرت إلى أحد ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة الله فقال والذي نفسي بيده ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهباً أنفقه كله في سبيل الله غير ثلاثة دراهم هذا خليل هكذا علمني أنا لا أستبقي لا أكلز شيئاً لا أكنز شيئا المهم وبعد الفجر أيها الإخوة صلى معاوية صبح بالناس وصلى أبو ذر فجاءه رسول معاوية مرة أخرى قال يا أبو ذر أنقذ بدني من عذاب معاوية سيلهب ظهري بالصياط قال لما قال أرسلني بالالف الدينار إلى غيرك فأخطأت فيك أنا أعطيتك فيها خطا قال قل له والله ما اصبح عندنا منها هادين واحد ولكن ليؤخرنا ثلاثه ايام نجمع له دنانيره فعلم معاويه ان هذا الرجل خطر جدا يصدق اقواله بافعاله خطير هذا الرجل صادق هذا يمكن وأحب ايه ان يقف منه على ايه على على زيف لهم هذا الذي انظروا وقتلها دونكم الزهد وأنه لا وهو من الكانز ابدا عضل لي الامر ماذا يفعل سيره الى قبرص يا ابو ذر قال له انا احببت ان اغزو قبرص ايام عمر ولكن هذا الداهيه الثاني عمرو بن العاص ساله عمر عن البحر فوصفه له وصفا حمل عمر يقول لا والله لا اركبه مسلما ابدا بل قبرص بل مبرص لا هذا البحر شيء مخيف خوف عمرو بن العاص من البحر ايش البحر قالوا أنا اريد في نفسي ان افتح قبرص تذهب اليه قال نعم ابو ذر مجاهد افتح ذهب إليها وفتح الله عليهم قمرص ولكن لم يمكث بها عاد إلى الشام وعاد إلى مجالزه ويقول لهم كذا وكذا وقال الله وبشر الكانزين فعلي معاويه أنه لا ينجو منها فبعث إلى عثمان ملخص رسالته أن أبا ذر يجمع الجموع فإن كان لك بالأمر وبالناس شأن فأمر به أسيره إليك وإلا فرأ امرك أو رأى رأيك مشكلة كبيرة فأرسل أيه عثمان رضي الله عنه من فوره أن سير إلي أبا ذر واجعل معه دليلا وأمر به حسنة فليعامل معاملة حسنة هذا أبو ذر أخي وحبيبي عثمان فعلا جاء أول ما أشرف على المدينة رأى المجالس والأبنية أيها الإخوة وقد بلغت سلعة وقد بلغت سلعة فقال بشر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب مذكار قال جاء كلام الرسول هذه العلامة خلاص استبحر العمران ما شاء الله ظهرت الأموال والدنانير المجالس بلغت سلعة قال بشر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب مذكار ودخل على عثمان وكان بينهما كلام وكان بينهما كلام أيها الإخوة ومؤاخذات وأبو ذر معتصم بمنطقه أبو ذر معتصم بمنطقه تركه عثمان أراد أن يحتمله أخوه وحبيبه كان يقول له مرحبا بأخيه ويعتنق دائما يحبه تعلم أنه رجل رباني صدوق لكنه وفي لمبادئه ودخل عليه مرة وعنده كعب الأحبار أيها الإخوة أبو إسحاق كعب الأحبار حبر يهود الذي أسلم دخل. وعد الرحمن ابن عوف وأموال تقسم فنظر أبو ذر أين تذهب هذه الأموال فسأله عثمان رضو الله عليه يا أبا ذر ما تقول فيمن أصاب من هذا المال فعنفق وتصدق ووصل الأرحام فقال له إن كنز منه شيئا تبشر الكانزين بمكاون من نار قال هكذا النبي قال وهكذا الله قال قال ما تقول يا أبا إسحاق لكعب الأحبار قال إن كان أنفق وتصدق يا أموين فأرجو له فقام أبو دار قال يابن يا اليهودية تعلمنا ديننا وضربه بدرة على رأسه قال ووالله ليتمنين صاحب هذا المال يوم القيامة أن كان عقارب حيات تلدغه وتلسعه تقول لا يعطي شوي وخلي الباقي له نصلحيا منطق أبو دار على فكرة فيه نقاش لكنه وفي لمنطقه وفهمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهنا لم يبق في قوس صبر عثمان منزح فقل يا ابا ذر قد اكثرت علينا وعوم اذاك لنا ولج رسائنا فقال يا امير المؤمنين تظنني منهم من الخوارج وحسر على رأسي شوف الفقه كان عالما كبيرا مش مجرد رجل فائر وجياش وعاطفي لا لا لا عالم كبير جدا فهمان عليه عنه علي فقال ذاك رجل وعى علما عجز عنه الناس ثم أوكى عليه فلم يخرج منه شيئا علمه عنده هذا عنده علم كثير جدا كان يفتي كما قال الذهبي يفتي الناس في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وفي عهد عثمان لقي الله تبارك وتعالى سعيدا حميدا نعم هكذا إذن أبو ذر وفي لمنطقه فقال له تظنني منهم وحسر عن رأسه يقول شوذب لماذا لأن سماهم سماء الخوارج التحليق قال له أنا لست من المحلقين خأسي مشعر شعري على رأسي لا أحلق كالخوارج الذين سيئتون ولم يكونوا قد أتوا بعد عثمان يعرف وابو ذر يعرف قال لست منهم فقال عثمان لست منهم يا أبو ذر لست منهم يا أخي قال والله يا أمير المؤمنين لو أمرتني أن احبو على بطني لحبوت ولو صلبتني على اطول خشبه او على جبل لسمعت واطعت انت اميري انكر عليك اشياء وابدهك بها في وجهك وانكر على عمالك امثال معاويه ولكن لا انزع يدا من طاعه هذه وصيه نبي الي شوف رجل فاهم وعارف لكن لا اسكت عن ايه عن الحق اتكلم وعن اذاك الحق واحزنك لابد ان اتكلم فقال له فابق الى جانبنا هنا يا ابذر ده نوع من اللقاح المحدد مش هنقول إقامة جبرية إقامة محددة تروح عليك اللقاح وتاخده نجعل لك إياها كذا نوق ها تشرب من الألبانها وتروح تاخده وتخدم قال لا حاجة لي بدونيا لكم يا أمير المؤمنين ولكن إعذل لي يا أمير المؤمنين بالربدة الربدة أفا لا صغيرة قرية صغيرة إلى جانب إياها المدينة أذهب إلى الربدة إذا كنت قد أريتك وأنت لا تحتمل وأنت أميري أذهب إلى الربدة قال قد أذنت لك وسيره وفي رواية أنه أخرج معه مروان ابن الحكم ومنع الناس أن يسيروا معه خشية اللغط والفتنه أو أن يشيعوا لكن الإمام علي لما سمع خرج هو والحسن والحسين ايها الإخوة وعقيل أخوه وعمار ابن ياسر وعبد الله ابن جعفر فقال لهم مروان ابن الحكم عودوا قد أعلنتكم يعني علمتكم بامر عمير المؤمنين قال له عد إلى النار وضرب بينه عيني فرسه فخاف المروان الجبان هذا وعاد إلى أمير مؤمن عثمان يشكو ويبكي وعلي ما فيه قال أبو ذر هذا أذهب معه إلى الربد وشيعه يخش كذا وحده وجلس سويحات حتى إذا انقضى شيء من الوقت أحب أبو الحسن أن يعود قافلا مع إخوانه فغلبته غصة لأبي ذر غلبته غصة في حلقه فبكى وقال يا ابا الحسن والله ما رايتك والحسن والحسين الا ذكرت بكم رسول الله رحمكم الله اهل البيت انتم ناس مختلفون تماما شيء مختلف قال انتم فاعتنقه علي له ثم تركوه وحده زوجته الى الان في الشام عند معاويه بعد ذلك سارت الي وهي امراه ليست على شيء من الجمال ايها الاخوه أبداً وإنما أقرب إلى الدمامة راها احدهم فقال له يا أبا ذر هذه زوجك اتخذ زوجا غيرها قال يا أخي لأن أتزوج امرأة تضعني خير من أن أتزوج امرأة ترفعني لست من يرفع خسيسته بالزوجة أنا منطق مختلف وكان قد قدم ولدا له بالمدينة غارت قريش عليهم مرة فقتلوا ابنه وماتت ابنته الأخرى بالشام ايها الاخوه قيل بخيت عنده بنت لما توفاه الله تبارك وتعالى ضمها واهله عثمان الى عياله رضي الله عنه وارضاه قيل وقيل لم تبق له ايه ابنه ولا احد من الذريه المهم كان بالربذة وكان يختلف المدينه كل حين وآخر بين حين والاخر مخافه ايه الاعربيه لان نبي نهى عن التعرب في الاسلام ممنوع ان تعود الى الباديه وتعيش فيها بعد ان كنت من اهل الحضار فخشى ان يقع في الاعربيه والتعرب كان مره ومره ينزل إلى المدينه يمكث قيم ثم يعود إلى الربذا رضي الله عنه وأرضاه أدركنا الوقت وأدرك الوقت والعمر أبا ذر فلنرى نهايته رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالربذا لنرى نهايته كيف كانت نهايته المحزنة الأسيفة والمشرفة في الوقت والآن أيها الإخوة احتضر رضي الله عنه وأرضاه فجعلت زوجه تبكي فقال ما يبكيك يا فلانه قالت أبكي أعلم أنك لابد أن تغيب لابد أن تدفن وتجن وليس عندنا ثوب نكفنك فيه الا ثوبك هذا الذي لا يسعك هذا لا يكفي هذا بالكاد يستر العوره لكن ككف كامل ما ينفع هذا الذي يبكيني فقال لا تبكي لا تبكي وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مره أيما مسلمين مات بينهما واحد او اثنان او ثلاث من الولد إلا كانوا لهما ستراً من النار يوم القيامة وقد قدمنا يا فلان من أولادنا والله الحمد بشر لك ولي الحمد لله نحن قدمنا من أولادنا ماتوا في حياتنا يا فلان كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة في نفر من أصحابه فقال لنا فقال لنا يموت أحدكم بأرض فلا تشهده عصابه من المؤمنين جماعة بين العشرة والأربعين هذه العصابة. قال أبو ذر لها وقد مات كل من كان معي من أولئك النفر بالقرى والحواضر ولم أبق إلا أنا بارض earth فلا. فإذا عصابه عصابة من المؤمنين لا تخافي. شوف الإمام اليقين الفهم على الرسول واليقين. قال كل من كان معي مات بقريته بحاضرته إلا أنا إذن وأنا بارض earth فلا فإذا لابد أن تشهدني كما قال رسول الله يقولها بدرس قاطع لابد أن تشهدني عصابة من المؤمنين سيلون عمري ويكفنونني ها؟ لا تخافي فارقم لي الناس قالت له أين الناس وقد انقطع الحاج فوسم الحج انتهى ما في حجاج خلاص ما في ناس ذهبين أيذين قالها والله ما كذبت ولا كذبت الا تفهمين الرسول قال هذا الكلام وأنا ما كذبت ويا الرسول كذب علي والله ما كذبت ولا كذبت ارقبوا لي فإذا قالت فإذا بقوم من على رواحلهم كأنها الرخم جمع رخمة طائر كبير كالنسر لكنه مبقع أسود أبيض الرخمة تجمع على رخم مثل تمر وتمر كأنها الرخم تعج حجيجا أيها الإخوة تخطع الفلاة قالت يا ها هم هاهم قال ألم أقول لك ألم أقول لك ما في وقت للناس فعرت لهم قالت يا ايها القوم هل لكم الى خير قالوا وما هو قالت رجل مسلم يحتضر في السياقه تغسلونه وتكفنهم وتصلون تلون امره تجنونه في ترابه قالوا من قالت ابو ذر فبكوا من عند اخرهم وفدوه بابائه وامهاتهم ابو ذر صاحب رسول الله الذي طبق الشهرة الأفاق هنا وحده قالت وحدهم قالوا فدى له أباؤنا وأمهاتنا فنزلوا حتى كادوا أن يضعوا سريره نعشه برواحلهم من شدة اللهفة فقالهم لهم بشرى لكم يا بشراكم أنتم القوم الذين قال فيكم رسول الله وحدثهم بالحديث أيها الإخوة يموت احدكم بارض فلا تشهده عصابه من المؤمنين اذا هنيئا لكم انتم من المؤمنين مشهود لكم بالايمان وكان فيهم مالك بن حارث الاشتر ايها الاخوه وغيره رضي الله عنهم وارضاهم ثم اقبل عليهم فقال قد اصبحت يا اخواني ولا كفنا لي الا هذا الثوب الذي لا يسعني كفنا والله لو وسعني ما كفنت الا فيه ولكن عزمت عليكم وسألتكم بالله ألا يكفينني أحد؟ لا أحد يكفيني آه، وقد عمل أميراً أو عريفاً أو بريداً أي واحد تولى ولاية عامة للمسلمين لا أريد الأعمال الوظائف العامة هذه لا أريد تبها، فما منهم أحد إلا وقد ولي من هذه الأمور شيئاً إلا فتمي الأنصار قاله أنا صاحبك يا أبدر أنا لم ألي لم أكن أميراً ولا عريفاً ولا بريداً أبداً لم أشتغل هذه الوظائف السياسية والحكومية لم أشتغل وعيبتي فيها ثوبان من غزل أمي أمي غد ثوبي. أحدهما كفنك يا أبا ذر فدعا له بخير فدعا له بخير ثم أقبل أيها الإخوة جمع آخر في رواية قبض أبو ذر وكفنوه لكنه لم يوارى التراب أقبل جمع تعلمون من كان فيه عبد الله بن مسعود سأل ما الأمر ما الخطب قال الرجل مات وكف الآن من هو؟ قالوا أبو ذر فبكى بكاعا طويلا مرا وقال صدق رسول الله تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وقص عليهم إيه؟ النبأ وحكى لهم الحكاية نسمعها إن شاء الله في الخطة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم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 إلى تبوك لملاقات الروم غزوة تبوك العسرة أيها الاخوه وجعل يقول ابن مسعود وجعل بعض الرجال يتخلفون فيقولون يا رسول الله والجيش ذاهب القافلة متحركة أيها الاخوه صوب تبوك يا رسول الله تخلف فلان فيقول دعوه إيكم فيه خير فسيلحقكم وإيكم غير ذلك فقد أراحكم الله منه قال عبد الله ابن مسعود وتخلف أبو ذر أبطأت به راحلته ما عنده راحلة جيدة آه مركبه أيها الإخوة لم يكن مركبا هنيا قويا أبدا وإنما تلبث به ومكث حتى أنه إيه أعجزه فتركه ترك دبته وأخذ متاعه ووضعه على ظهره وفي قيض وجماره الصيف كانوا في الصيف أيها الإخوة في الحر لا تنفيره في الحر تبوك في الحر عسرة وجعل ينهب الأرض يمشي حينا ويحدو حينا راجلا كيما يلحق برسول الله واصحابه ابو ذر ليس من المتخلفين جمعنا الله به في عليين بحق سيد المرسلين واله الطيبين الطاهرين اللهم امين نعم ابو ذر لا يتخلف يمشي مشيا أيها الاخوه والناس ركوب ارض بعيده ابعد سفر قصده النبي ابعد سفر قصده النبي تبوك وهكذا في ساعه من الساعات قال يا رسول الله ظل سواد بعيد يمشي على الطريق انظر لكن لا يعرف من هو فقال عليه الصلاه وابذل السلام كن أبا ذر كن أبا ذر ان شاء الله فلما اقترب واستبان اذا هو أبو ذر هو يا رسول الله هو كما قلت هو هو ذر قال يرحم الله هو ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنه أمة وحده وقد قال عنه مرة من سره أن ينظر إلى عيسى بن مريم في زهده فلينظر إلى أبي ذر الغفاري. اللهم ارضى عن أبي ذر وعن إخوانه الصحابة المباركين السابقين الطيبين والمتبعين بإحسان قرض عنا وعن المسلمين والمسلمات معهم أجمعين بفضلك ومنك وكرمك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقه والدين اللهم اصلحنا واصلح بنا واهدنا وهدي بنا اللهم اهدنا الى ارشد امورنا اللهم الهمنا رشدنا واعدنا من شر نفوسنا اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم اصلح ذات بين المسلمين وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق والتقى والرشد برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاه